اللهم إنا نعلمك ونسلمك ونستهديك ونصلح ونؤمن بك ونتوكل عليك ونسمي عليك كل شيء و الحامل من التي لا تحصى علىها الحمد لله الذي خلق الفلق فابتدعا وسلم كما أثنيت على نفسك جل وجمك تفعل ما بقدرتك وتحكف ما تريد برزتك يا حي يا Oh. Uh -huh. Come on. من القرآن حلا وبكل كرهة كرار وبكل ما يتسعى وبكل سوء سبا وبكل جزء جزاء I love كنا وإلي نجات من الله من نجات الله الله الله صلى الله عليه وسلم اطلقنا سؤالك في مسجد ذلك صلى الله عليه وسلم ربنا لا معنا من مسجد